خلق ونقف بعد هذا الحكم هذا الإنسان غير محترم بعد أن حكم عليه الصال مش أنت الذي حكمت عليه بعد أن حكم عليه الصال فإذا كان لما يحتاج له هذا الشخص غير محترم نظران ضروري إنما لم من الوضوء به أو البتال به إذا كان لحاجة شخص محترم الإنسان محترم أو حيوان محترم لا الحيوان المحترم كل الحيوان الحي المحترم الا من يحل قدته في الحل والحرم ومن عقد له في الحل حيوان غير محترم كالكلب العقور كالعقرب كالاجله الثعبان الذي فيه سم وما صدره الحجره كل ما يقتل في الحل والحرم حيوان غير محترم لاننا نحتاج بشكل حيوان مفترس الى ان يتم جعل هذا الماء شرعاً انما ما ذا ولكننا لم ولا نقتل للتامل لحادث ان هذا الماء شرعاً انما معدوم شرعاً لا حي في الوجود ما يعني نحتاجه لسببيات كان مرترض ان حيوان مفترس لا بد هذا الافتراض لا يستمو غبار ولا بد ان يكون مضخرا لا يستفقد طاهرا فقط خليم من النجاة لا يكون مضخرا يعني غير مستعمل لا بد ان يكون طاهرا مضخرا لا يكون غير مستعمل السبعة الثلال ما هو التراب المستعمل عرفنا قلنا المستعمل سابقا وكان يشتعله السرع المتحدة قال وصراه المتأمم خمسة في سنة غانوطة النجدة وكان سوق السرعي بسم عيسى رضي الله تعالى عنها وكان ستالي ببراكاتنا وبركاتنا أهل الإنسان يذهب بنوع صلاح الثالث ثاني وصراعه سيكون الشرط في التعريف الاصطلاحي هو ما يترتب على عدم العدم ولا ترتب على وجوده وجود ولا الشرط ما يترتب على عدم العدم ولا يترتب على وجوده وجود ولا عدم معهم يجيز لبلاد فأي صفت من هذه الشروط التي يعددها إذا عُذِ ما عُذِ يترتب على عدم العدم لكن إذا أقول لا يترتب عليه لا يترتب على وجوده وجود المخصوص لقد يومنا ولا غير المنشور قد يوجد العود ولكننا لا نفهمه ولم لم يوجد حتى اليوم لا يوجد من أركانه وضيقته فينا فوجود شرط وجود شرط واحد لا يعني وجود مشرّف لا يتغتّب على وجوده وجود ولا عدل لكن يتغتّبه على نعدي نعدي من عندي. كانوا من قبل يصلون غيرهم كانوا يصلون بالوضوء لكن المفترض متى خرج نتكلم على الفرد متى فرض الوضوء في الثلاث سنين كثير النبي صلى الله عليه وسلم علمهم للدين في اول حتى وقمت قبل الهجره علمهم الصلاه وعلمهم النجوم لكانوا يصلون بالوضوء لا على سبيل النجوم من متى واجب السنة الثانية متى طولة وشرائك من خمسة اشياء وجود العلم قد عرفت ان العلم ان عدم الماء الاسكي وان عدمه الشرعي وجود العلم المتبتر او مرأة. السفر في ليس عبدالله لكن السفر الذي الذي هو غالبا ما ينعلم معه الماء السفر مظلم انعدام الماء مش مجرد السفر يبيحه أبداً لن يقول أحد هذا التيمم عند عدم الماء فالسفر انما ذكره بأنه مظنة انعدام المال مظنة فقد الماء وان فقد يفضل بأس الحضر وقد يدل على السفر ولكن يقولون ان السفر الذي يمكن ان يكون في السفر الذي يمكن ان يكون في السفر الذي يمكن ان في السفر الذي يمكن ان السفر في السفر الذي السفر في, في, في ليس طاو المرض كذلك المرض مرض يبيح لكن مرض يبيع الفاء ولكن المرض الفاء اكتفى الفاء والمرض الفاء ما هو المرض الذي يبيع تيامه المرض الذي يخص ان يخرج من الماء ويستعم من الماء معه من فهاد وذوق الروح رواد النفس يعني او ثوابهم ان استعملنا الماء العضو فكر او حقر لجل شين مفاحش لكان هذا العظم من الاعضاء الظاهرة اعضاء ضرورة الوجه والذراعين اتضر عن هذا النحنة لكان من الاعضاء الظاهرة ويحصل بالتعمال الماء شين مفاحش شين يعني عيبا، شين يعني عيبة وده حقر عيب مفاحش بسلام استعمال الماء لعظم ظاهر كان ذلك مبيحا للسيمن، ولكن ذلك تأخر المرض إذا كان ترطبا على استعمال ماء المرض أو تاخر الورد، فهذا يخف التألم. لا مجرد التألم من الماء كما يظن بعضهم يظن أنه لو كان الماء باردا السيمن لا ينثر إلا كان الماء والذانك يتبع عليه المرض يتبع عليه المرض فالله تعالى أرحم من أن يعبد عبده المرض من أنه المصني أن لا الله تعالى أرحم من ذلك فالله السلام محمد لله ومن الله يرحمه ألم ليس مرضا اذا اترتب على استعمال الماء المرض او ترقب البرد او ذهاب النفس مثل او شيء متاحش شيء متاحش في العضو ماذا هذا لم مرض مرض ضرر اوسع يعني إذا تعنيه غير صحيح ان مرض لم نقل الضرر المجرد الاخر ومجرد الألم لا تترتب عليه مشروعية التيم معه للماء لكن اذا هتتفقن هذا الماء في مستقر فأما إن ترتب على الاستيام هذا الماء المرض فهذا يباحت الاستيام المفيدة فيه الاستيام مذكره فأنا نتذكر وهذا هذا الفصل أنه مقصد وأنه بديل عن الماء وأنه هلام والنزيدة فهارة ضعيفة فهارة ضعيفة هذا اذن ايها الطالب في الفتح السياسي فهارة ضعيفة واحد من الشراء بفتر يعني بيت معلومات او مرض وقد عرفت حدودا إثمان ودخول وقت الصلاة يعني يعلمنا أنه إذا تينام قبل دخول وقت الصلاة لا عرفة بهذا التأمم التأمم إنما يكون بعد دخول وقت الصلاة لأنه عند تقضي الناس. فأني فينم مثل قبل وقت الصلاة قبل دخول وقت الصلاة بل أنك ستطارق الآن ليس فقط بالانتدار حتى يؤذن أن يؤذن أو حتى يصل وقت الصلاة بل ستطارق بأن تبحث عن المأكمة أيضا ولا يجوز أو لا يجوزين لو أنهم قيمنا ما قبل بكل وقت بكل وقت لا نعني بهم أذان بكل وقت يعني الأعلامات الكونية التي جعلها الله تعالى تنبذ في ونزول الصلاة عليك كما استعرفه ان شاء الله بعد انتهاء الثهارة دهنا نتكلم عن هذه علامات الكونية الشمس طروع الشمس يكونوها في كبد الثماء دوالها عن هذا الكبد غروبها غروب شفاقيا أو دوال شفقها طروع الفجر الطابق وهو معناها الشمس من الشروط هذه علامات الكونية اذا اتت و اذا حضرت و اذا حضرت في الكون وجبت عليك الخدوات القلب فالعبره ليست بالاداه لانه ربما لا يؤدب المؤذن ربما في مكان ليس فيه مؤذن ربما نفي المؤذن ان دخل وقت القذاء انشر يعرف التامل من حينئذ ان الشرط الاول او الشرط الثاني قد حصل وهو دخول وقت معناه او دخول مخالفه انه لا يشرع التامل من قبل الوقت ثلاثه وطلب الماء طوال <تصفيق> ثلاثه صلاه صلاه في غرفه وادي موسى يسالني الان انا بنفذ وقت الصلاه والجماعه مقامه اقول انا حد الصلاه واتمعت الشروط كلها وصلي بس انا اعرف انه بعد عشر دقائق لا طبعا لن يعني الصلاة والمورقة واتطلر حتى يتنانك بان انت داعك انت اسباب طبع انه نقف بعد عشر دقائق لجعل هذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم محرزه طلب الماء بعد ان يحكم العذر وبعد ان يبقى وقت الصلاه يجب عليك أن تطلب الماء إذا لم تتيقن تطلب إذا لم تتيقن تطلب إذا تأقنت فاستوبي فلا يغير الصعد أن تدر منه الناس إذا حصل لك يقين بفقد الماء إذا سقط الثالث غير مرضي يسقط الثالث فتقالع عندما لا تتيقن دون الناء إذا سكت الناء مرض دون غير مرضي يجب عليك طلب الناء لكن إذا تيقنت فقط الماء فلا تطلبك وإن لتحصيل يريد حق شرعوا لا لا يريد بتحصيل حق ببطر تحصيل حق ببطر إذا تيقنت عدم الماء لا تطلبه لا وطلب الماء ففي طلب الماء يطلبه لك المكان المستجع لديك فيه عوائق يطلبه في مدى نظري تطلوه إلى أي مدى أن هذا بلنيويورك مثلا في طلب الناس لا تطلوه في حدود نظرك من كل جهة من الجهات الأربع من الجهات الأربع تطلوه في حدود نظرك إذا كان المكان مبطفا إذا كان المكان عن داعوة تطلوه النظر ده يعني خلو مسافة الغذوة يعني مسافة رو يستحق نظر المعتاد طبعاً لفدود الضعيف ولا نظر فوق المعتاد القوي نظرا للمعتاد من هو يقدمونه بما اذا رمى احدهم سهمه يقع في موضع مد بصره هذا يسمى بمسح الغلو هذا هو المكان الذي يطلب فيه المد لا بلا حدود اما اذا كان هناك عوائق من جبل أبتلة او أبتلة أو او غضه او ما شابه فيطلب ان يرقاها أو ياتي خلفها ليبحث عن الماء قبل انطفاء قبل الانطفاء هناك تفاصيل كثيره لا اخفيها ان التفاصيل طبعا في هذه المواعظ قال تعذر جمالي وقد عذر استعماله يعني بعد الطفاء طلبناه و ثم عذر علينا العمل طلبناه وقودبناه الحمد لله تعذر علينا استعماله او اعوانه بعض الطلب اما تعذر استعمال طلب الطلب عوض الطلب كما قلنا لانه بسبب مرض وانتظار برء المرض لانه نحتاجه لحيواننا اخي او اعوض الى الطلب العوض حال يعني اعواده الحاجه يعوازه بعض الطلب يعني حصلت الحاجة له بعض الطلب لأن كان كنا نحتاجه لأجل الشرب ولو كان لغيره ولو كان المن وصل الأرض للشارع أو من فتخ الإسلامي أن يقول لك إن كنت في رفقة تظن أنهم قد يحتاجون إلى هذا المنب فلا تتعام تتوضع به ولا تصنع به والدة من الثيابة وصل الأول إلى أنك تظن أن رفقتك تحتاج إلى هذا الماء حتى لو لم تصرفه بذلك فهذا كان في البدوء إلى رفقتك ويكون كامل مصحيحا أن معك الله ورغم أنه لم يتخبه أحد ستكون نحتاجه لحد الإنسان أو حيوان محترم وطل الامر الى انه لو ظنمنا انه يحتاجه أنت لو طلب منا أو وجدنا شخصا أو حيوان مليده محترم. بل ولو أنه يحتاجه هذه كان في عدم اعمال الناس ومنذوق الى هذه هي الصروط الخمسة قال الطراب الطاهر له غبار وإن صارت المجسس أو رمز لم يجزين فلا مدى لكما الطراب قادرة متاخرة ظاهر أجل المتنبذ هذه ثهبت مطاهرا أن يكون غير مستعمل كيف يكون اضطراب مستعملا ولا تحقو حينئذ السلام الذي عندما يستخدم في فهارة عندما يستخدم في فهارة أخرى ومتى يستخدم اضطراب في فهارة في موضعين موضع الأول لكي يتقوم بذينا عنها الآن الموضوع الثاني في التفريد بشغط الأولى فقط في غطة تكون مرات حيث أنت بالتفريد إذا ستمتم في تقليل النجاسة الكلبيه أو, أو كفض ما فيه اثناءه هذا تراب في حتى لو كانت طاهره في نفسي فهو لا يمنع من او هذا التراب لا يطهر التراب يبيح الاضطراب يبيان ان طهارتها ضعيفه هذا التراب يبيح. التراب لا بد ان يكون في الحاله الترابيه يعني ما يكون في الحاله الجامده فلا يكون طفلة متحذرة التراب إذا تجمد فلا طفلة متحذرة هذا لا يصح به أو لا يوجد به لا بد ان يكون في الحالة ولا بد ان يكون له غضاء فلو يتفرق بغيره لم يجد فالرمل أو الجب الجب هو الجب الجب هو الجب كلهم عنه روحة فإذا خطرت الجس أو الرمل بالضرار لم يذبي السامون فيه، لكن يذبي السامون بالرمل الخارج، شرط أن يكون له غبار. يذبي عند السيرفريات السامون بالرمل الخارج، شرط أن يكون له غبار. له غبار العبرة لما كان له غبار من الضرار. قال تعالى تتم صعيدا طيبا تمسح وجوده عجيبا تتم صعيدا طيبا أي ظاهرا مظاهر وهذه النثر هذه الشعرة العظيمة. قاطب هذه من المرطون لا يتأمل قاطب هذه الله عليه إن مزوجة سия الأرض متجددا وطعوها وحجة سيا الغنم ولن تحل للنبي القدي ونصل بالرعب فيها تشاه مزوجة الأرض هذه من خضات هذا النبي الكريم من خضات هذه من المرطون المرطون شرع في المطلنة. لكن لا تفضل على لكن وحاول جهة لكل صباح قراب أي الطائر أيضا له علام فإن صالعه جزء أو لم يجزيه هل الصلاة المتيم هل استطعت الصلاة يرمينه في جوابنا يعني هل ان يكون الصلاة بعد تيم ولا صلاة بنفاضة نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن أحد, احد انواع فقل العزل فقل الناس فقل شونا هو العزل الناس فقل الناس وشارعه عند عدم الخياطة وطلب كل ما شرطنا عند عدم الخياطة فاذا فقلنا كان يأتيار الشيط بسيطة كنت مميز بينا ترد الناس لأسفلت فالزبار وليس فمان هالزبار الله إذا الغبار معروف الغبار يقطع إذا ضربته يقطع الغبار الضرب ليس شرط إذا ضربته يقطع الغبار عندما تفعله عندما يشتغل تضرب لا الضرب ليس شرطا تفعله هو يسأل كيف نعرف أن له غبار أن له غبارا إذا ضربته يقطع الغبار يوشك أن لا يستطيع عقل لا يستطيع الضرب لا عندك لأنه بمعنى أنك لو اندرت لو في يدك فقط وعلى فا. التراب بي كانت فيك كفى لا يشترق أن تضرب لا يشترق أن تضرب يا الغبار لا المدام له الغبار نعم يا رجل جميع مستعمل ياما لا لا ولا ولا ولا ولكن ماء بالسلامة هكذا هو استعمل لا استعمل لا تسى الهدو لا استعمل ماء استعمل لا يرفع للحلب التراب المستعمل لا يغيف الصلاه لا يوجد ان يجد إلا ماء المستعمل التراب المستعمل يتقال بغيب لطارة لفتر الطهورين الطهورين حتى انت على جنب الكلمة اللي يقوم بتصحي الطهورين يعني العادل للماء والالفتراب لو دا يتصلي لحرمه الوقت ثم بعيد طرق الطهورين اي الماء والتراب يصلي لحرمه الوقت ثم بعيد إذا وجد دا ماء لا, لا يمكن استعماله ماء متنذسة ماء مستعمل لا يطرق رمي التراب واذا ده هو مستعمال ده اوه هو ده هي تيار اوه خليه خليه هو يقصد كده مصر نعم مصر نعم نعم انتع ناسه هالو قعدوا هالا من على غيره اي برض هذا من العيب هو هو يقصد يوم كذا مصحك ستاعد انت لسه هو عاد يتكلم يتكلم عنه. هذا من عيوب الطالب. الانتظالم يعلم المستاذ له اصلا هو ورد وكذا انت مش فاهم بعيد تسأل انت. انت لو مش فاهم اسال او انت تعتقد انه هو مصحك نفسه هذا اقوله ليه بنفسك اقوله مصحك كيف تعلم كيف تعلم هل <أوه>. هل يتأمن صحب النجاسة هل يشتركوا أي سيئة مجالة تقوم طبعا اشتركوا دمت المجال انه انت يامهم مليئة لكن هل يشتركوا من ذلك المجالة قبل تأمنهم لا لكن بديد كنا بديل البداية و كنا بديد الوضوء بديل عن الغذب بديل عن غسل جزء من العظم لا يطريق الماء كما لو كان عليه جبيره او السنطة أو أعطابة او مرهن او ما يمنع يكون عن, عن عن, عن يعني هي مفكر في شرط عدم الماء وعلى جهنه او على ثوبه الذي يذكر به عرضه نجاسة يحتاج الى طهارة رفع النجاسة ويحتاج الى طهارة رفع الحدث وليس هذا هو مثل كيف ترفعوا هذه النجاسة كيف يزيلوا هذه النجاسة حيث لهم إذا حيطل ويتيمم بفقد الماء ويصلي بالنجاة للحق للعز يصلي بالنجاة لضيق الوقت أو لعدم وجود الماء ويعطي ويعيد مرات اخرى عن ما يأتي الماء يوديد النجاة ويصلي فلحور الوقت يصلي ولو في النجاة كما سيأهم لها يكون بدينا عن الماء الذي يرفع به الحق أعيب عند الشعريات والتراب أو ما قام قام التراب مما غضار مثلما نفخ الملاص سيد الأرض الذي من, من أصل الأرض نفخ يعني الذي من أصل الأرض يعني لا أصل الشجر الذي هو من أصل الأرض ولمو له نقول نادم كان له غراب. ولذلك لا بد ان نذكر التاريخ هنا في هذا الوقت. لأن الضرب لا يجب أن يعمل به ولكن يجب أن الملكية الضرب عليه عليها لمن يضابط عليه الأمور له أن يأخذ مزال الأخرى لأن الملكتوريا بشيء من مضاريقات له أن يقلق الملكة a okay. انك ترتيب الصور في ذاك فبيت ترىهم مرمى من الافكار التي تظهر في نفسك لا في نفسك فلو انك ضربت لكفيك ما قارنت لكفيك التراب في وضع الطائر معا لكن في في الدرس الصورة المضطربه اخترت من مختلفتوما معا انني نقلت التراب معا فمدحت في احدين وضعي في ثانيه حصل لم يحدث في المدح حصل في المدح الزراع اليد. بعد الوجه هذا صحيح رغم ان ليس تركيز في النطق النطق كان متزامنا نطق لا ضر تتابع لا توجد عدم الترتيب في النطق ان يدور عدم الترتيب في النطق هل قبل طبعا هذا الخط العبره في الترتيب الترتيب المنقوص ترتيب المدح لا ترتيب النطق رقب يديه غير متزامنين رقب اليمنى اولا ثم اليسرى ومتحت من اليسرى ودعي ودعات اليمنى اليوم اقوى اليسرى الثانية ومتحت من اليسرى ارضي ومتحت من لا يدرطي. لانه ترتيب في نظر متغير المشتر والترتيب قال ورثون انه هو سلاحة وحشيات بسم الله الرحمن الرحيم تقديم ديوني على اليسرى يعني في والمغالات كيف لكي بقى هناك المغالات في التثمير الوضوع هو عدم بين الربوين بحيث يجب المقبول اخيرا قبل المقبول لاحقا هذه الموالاه المسنونه في الوضوء عدم التفريغ بحيث يجب المقبول اخيرا قبل الشروع في المقبول لاحقا ماذا نقول في الموالاه التي هناك في الشباب نفترض ان هذا الطراب عباره عن نفترض الطراب ماء نفترض الطراب ماء فهل كان سيديك الوزن لو كان عليه الماء قبل ضرب او مثل براعي لو كان هذا الطراب الذي انا به الوزن لو افترضناه ماء وكان بحيث لوم فتحنا الزراعين كان الماء الذي على الوجه قد جاء فضل مسح الزراعين فنقوم قطرات لكن مثل الهلاك ان هذا احراق الذي على الوجه ماء وانا هل كانت جيد قبل مسح الزراعين كانت هذا الشيء خالص في الوضوء من فوقه هو الأرض، ليست مرسولة بل مرسوحة، مرسولة، هل كانت ستجد قبل غسل الليل، لو كانت تجلب قبل غسل الليل، سأقول، فترقنا من نخل من لا يحبه، كانت مضورة والرطب ملة، المنسوح هو الزراع في عودة الإستفهام، في نختار الظروف هل كانت الجف او لا كانت الجف ستكون الولاء غير صحيحه و تكون اكثر جسمه او قال الذي يمكنك يوم ثلاثه اشياء يجب الاستعانه في غير كتاب النية في سلالة الميراث لا يرفع لا يرفع لا يرفع الحد لا يرفع لا يرفع الحد لا يرفع الحد لا الحد صلاة تنفع في الصواب تنفع في قرص القرآن الكريم تنفع في المسي المصحف السليم تنفع في لأنه سبيحة لمرأة ومسيها لحالينها تنفع لا يجب عليك ان تنفع خلصة ثمانية الزمان والمكان كل شيء لهم ثمن مثل في الزمان والمكان الماء في الأزهر الان له ثمن مسك وربما غدا يتغير بل بعد ساعه يتغير ثمن المسك في الزمان والمكان هو الذي يطالب ان كان معك ما ان تبذله بشراء المال وسيجد لك التهامه في ليله الذي السقف الماء الذي يجب لك السياره يعني ان يكون الماء غير موجود او موجود في زيادة عن ثمن المسر نعم يعني كذب يطعن الماء الى كل زراعي الزراعي الوزن حتى القاتل قاتل الإسان فقط تحريكه في الوضوء لا يجب تحريكه لا يتخلل لكن عند السيارة لا يدى من خلع القاتل عند مسح الزراع عند الضر لا يدل الخلع عند, عند مسح الزراع لا يدل خلع القاتل عند يدل القاتل عند مسح الزراعي لأنه يجب أن يكون الى كل شيء في الزراعه وفي الوزن لا يتطور لا يتطور, أن يتطور في القاسم لكن لا يتطور فلا يجب ندع القاسم في المجوء ولكن يتطور المتحريف أول فعليه. شيء بفعلي بفعلي عن في اول فعلي قضم شيء مقترنا بفعلي مصاحبا لثاني في اول فعلي والتيامم الذي معنا الان ينبو ان تصحب النية ان تبدأ النية من اول النقر الى ان يبدأ في مثل وده في مثل اول ينتحني وده لابد ان تتمر النية في استيامم من اول النقر الى ان يبدأ في مثل وده نعم نعم لا مش حتى آخر فعلا لا يشترض الاستخاذ لا لكن حتى لو فهو محنون على عالية نعم. لا تريد ان تدير مستيئة لنا تسمى لنا فتسمى لنا على الطراب لما تنسى هكذا انت مع مرادا اخرى انت احيانك او اليسرى فقط تقبيل اليوم, اليوم، طبعا غير اجيب ولا التيام هما ثلاثة, ثلاثة أشياء والذي من ثبت يغفل التيام هما دولة الثلاثة ثلاثة مقبرة ثلاثة اليه والذي يغفل التيام هما ثلاثة وأشياء لا أفضل وضوء نوافض وضوء الحدث التي مرت معنا قبل ذلك كل شيء من أحد الثلاث أنهم غير يتمكن قال ورؤية النبي في غير وقت الصلاة ورؤية النبي في غير وقت الصلاة يحدث في غير وقت الصلاة يعني ليس في أثناء الصلاة ليس في أثناء الصلاة متى تبر الصلاة عندما تنتهي من راح الله راحه اذا سالت امراه الله اكبر فانت الان بلغت في الصلاه اذا بلغت الصلاة الصلاه ورايت الماء وكانت هذه الصلاه مما يسقط فرضها بالماء فلا يضر رؤيه الماء انما تضر رؤيه الماء اذا لم تكن في الصلاه اصلا أو كنت قد في الصلاة وكانت الصلاة مما يصدر فرضها مما لا يصدر فرضها مره مرات مرات مرات قالوا مما يمتل في الصلاة الماء في غير وقت الصلاة ما هو وقت الصلاة؟ يعني بعد الراب الله اكبر في فالذي يبطل السيره رؤيه في غير رقم الصلاه يعني قبل ان تبدا الصلاه قبل ان تقول اه امزك الله اكبر او في ادم او الله رايت الماء لا انت الى الان لست في الصلاه متى تبدا في الصلاه لم في رواه الله ورق. اذا قبل ان في الصلاه الله اكبر او في اسماء الله اكبر عند الكاف عند الباء الماء رايت الماء بطلت تيمم لكن اذا انتهيت من راى الله اكبر ورايت الماء لك تفصيل هل هذه الصلاه مما يقصد فرضها بالتيمم ام لا الذي الصلاه مما يسقط فرضا بالتيمن او لا لان هناك صلاه لا تسقط بالسلام بمعنى انك تصلي بالتيمن جاعا من الماء ثم عليك ان تيمم الصلاه مره اخرى هي الصلاه تكون في محل من فيه كل ذلك لا لا تتيمن الا عند فقد الماء صح؟ لكن هل هذا الماء هل هذا المكان الذي تتيمن فيه يغرق فيه وجود الماء او لا مثلا في الاظهر مثلا ميزي نقل ذردان الماء الاظهر وحواليه كما تصورنا كما تصورنا من الماء طبع في الاظهر وحوالي الانهر في, في الترفض المكائر بسرس الغلوة التي تكلمنا عنها فماذا نفعل بتايمة ونصلي أليس كذلك؟ لكن الأظهر هل هذا مكان يغلب وجود الله إيه أم لا؟ يغلب وجود الله إذا متنصلي كان عدمنا لنه بعد استكتام الشرائق نتايمة ونصلي هل هذه الصلاة التي صليناها بتيمم في مكان يغلب وجود الله إيه يده بعد مرضا فان الصلاه قل لحرمه الوطن في تيار ممكن لا يسقط فرض الصلاه يجب علينا مره اخرى ان نتوضا ونصرع بالنسبه لله وكذلك في السفر رغم ان السفر منظر سقط الماء لكنك لك قد يكتبون في اثناء السفر في مكان يغرق بالماء ماء فاذا ذهبت الى مكان سفرا او حضرا في مكان يغلق وجود الماء فيه ومن من عدم الماء في هذا المكان وتيهنمت بعض التجمال شباب التيمم ومكان التيمم فإن عليك أن تجد الصلاة المرضى لكم في مرة المرة المرة. إذا وصل هذه الصلاة التيمم لا يجد فرصها فإذا الماء في أثناء هذه الصلاة بطرة يجد ظهما أنك بدأت لان هذه الصلاه اصلا ستعيدها صلاه اخرى هذه الصلاه كنا لا يسقط الظهر في التيمم بل إنها نصلي لحرمه الوقت وسنعيدها شيئا او ابين بعد ان نجد الماء قبل ان وجدت الماء الان وجدت الماء اثناء الصلاه اثناء الوقوع في اي وقت قبل سنة. ان لو اذا وجدت الماء في صلاه بعد ولكن لا بها ولكنها لا يسقط لسانه فرض الصلاه البطل سيقوم حالا لا احد الى السلام كما افعل البعض لا تسلم من سلام لا التقى موجودك البطل سيقومك لا تحدير السلام لا تحدير السلام خطرا من ويحرم عليك بالمناسبة وهذا علم ما يحصل التنبيه ويزيد التنبيه عليه يحرم عليك ان تاتي بشيء من حركات الصلاه من تغير المتوضب إذا كنت تعلم تعلم أحداً ولا شيئاً من ذلك فلنبه تؤدي حركات الصلاة لأنك ليس في الصلاة لكن بعضهم يدخل في الصلاة إن أثناء الصلاة لن تطلب هذه ليست من داخلها في التعامل فقط طبعاً بعضهم يدخل في الصلاة وأثناء الصلاة يتذكر أنه ليس متوضب تذكر أنه محدد أكثر على أكثر او اصغر أو يرسل فعلا أستاذ صلاة فيتحرك أن من هذا يتكب الحرارة هذا الآن مبتكن من الحرام لو كان من, من فردا أو إماما أو غتوما لا يجب لك أن يجب لك فلن يجب لك لا لأن تغير مصور الناس فالناس يعني أنك تؤدي حركات تمثيليه طبق لكن ان تصلي بغير وجود حرام يجب عليك السوء فوضى ويحتل الامر الى السوء الصلاة الصلاه باطل الذي معنا شخص توضأ في مكان سفر في سفر او في حضر يغلب فيه وجود الماء لكنه بهذه الحضر الذات تلد الماء في ان الله صلى الله في اثناء الصلاه وجد الماء ليس فقط وجد ولو توهم الماء لا يصرف فقط، لا يصرف تيار من وجود الماء، بل ولو تراحم الماء فطرك يوماً. قوله هذا مبين على ما فكثوا علي وفسدوا به وحطوا له حبه وحطوا له من الطحبها لأن فأس تيمو صار ضعيف، ضعيف. التيمو ضعيف. أنتم حتى لما تراحم، لما تراحم وجود الماء. تواهن يعني, يعني اقل من تفتيج المئة يعني شك يعني زورة 5 بالمئة واحد بالمئة اقلت من ذلك تواهن موجودا الماء وصل فيلمومه إذا كان إذا كان دخل في الصلاة أفضل أو دخل في الصلاة لا يدخل فيلمومه لكن لو شرع الصلاة العلم تعلم رأى الله أكبر في صلاه يسقط فرضها بالتيمم ووجد الماء او توهمه ما يسقط إذا اذا كان المكان سفر او الحضر مما لا يغلو وجود الماء فيه ودخلت الصلاه فعلا ثم وجد الماء التيمم الصحيح والصلاه التي يؤديها الله الذي يؤديه التيمم واحد ما اطلبه اثنان رؤية الماء فقلنا او حتى توخن أو حتى توخن توخن الماء ورؤية الماء في غير وصف الصلاة وعرفناه في غير وصف الصلاة ثلاثة وبدنا. عمر الماء قد يكون الرص يجب عليك أن تتعلم لكن إذا خرج الوقت، فهل الذي صليته فرض ينفقوك بالتيامه ولا لا ينفقوك بالتيامه كانت ينفقوك صح إذا يجب عليك أن ينفقوك او ثالثاً أو ان كان كانا مع عن الجناة ثالثا او اخذ المسؤولات الثانية الرذّة ما هي الرذّة يا الله تعالى الله العافية عن محفظنا عن الإسلام يا هي, اللي اللي الردة هي من يصح فراقه الإسلام يا من يطح فراقه الإسلام رقع الإسلام لله تعالى قدما من من يطح طلافه أن يقطع انا اغير العباره أن يقطع من يطح له إسلاما أن يقطع الإسلام البدة البدة تُطل تُطل حتى ولو كان الإسلام وانها التامل مرتبه لله وقرته يهون اذا عدلت المواقوف ويحتاج الى ان كامله من ذريح يعني جنون الشوخ التام خلاف الوضوء الوضوء اذا ابتدى لله بعد ان اتم الوضوء او حتى في اثناء وضوئه ثم عاد الى وضوء اخرى وضوء صحيح او من كرة. كرة من ثم مرتد مارد مارد الإنسان صورة من مارد في وضوء قتل مارد مارد ثم مارد مارد وعاد مارد مارد مارد مارد مارد صورة مارد مارد مارد مارد وضوء ثم مارد مارد وعاد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد اختفر ان لا اثناء وضوء المعادة كما غفل من قبل الريضة صحيح ولكنه اذا اراد ان يكمل نبوء عليه ان ينوي من جديد، ينوي لما باقي يعني. يأني لما باقي لان الريضة قطعة من نية لكنها لم يقفل غد شروب الثابت من لماذا هذا الصدر؟ لماذا حفظنا سيامه من ولا المسلم لماذا؟ لأنه سيامه <تصفيق> من طهارة ضعفة لأنه سيامه من لكن لم يقل بما تقصر فهذا صحيح هو مخطط على فكرة المناثلة. هذا الكافر مخطط بالرضو مخطط بالقلم مخطط بالضروره في القعده عند الشفايه وهو مخطط بالضروره في وهو يا ايها الانسان يا أيوة يا يا ايها الانسان كن مكلف يعني يا ايها المكلف أو الذي تتحمل الصلاة مثل الذي هو مميز حتى لو كنتكم بارغة المكلف أو المميز محاطط بالنور و محاطط بالصلاة هذه المشكلة الكثير أنه لا يتحملهم العبادة يعني العبادة تحت دينانية الكاشر محاطط بهذه الأنور لكن لا يتحملهم طب ماذا؟ فال... من ما كان هناك مخطاط للسروع وهو لا يتحمل العبادة؟ انتبهوا لو لو اتقمتوا هتوصل اتقمتوا حد عليها على الكف مش على عدم ادائها دي ما أجده حال إسلامي صحيح لما أرسل ساحل يقصد وضوءه لأنه قوية كيف يقصد وهو أضمن مضارقه. يعني ما حالة بينه وبين عدد الحق فقط إنه ليس صاحب نيب كافل فليس إذا أتمن هو أو مرتد صح إذا لأنه ليس فما من حصل منه صحيح قبل قدر صحيح، لكن هو وهو متبين عرف الله ان يؤمن موضوع. إذا عاد الاسلام الحمد لله و يؤمن لله بنيه جديده بنيهم لما بقي، من لما بقي منهم؟ لماذا قلنا نعم؟ انا اتكلمت في التحديات من الصرايع هل من الصرايع ده عارفه ممكن نتكلم عن او البدايه يتغلب على عطره او قياس حياتي اللي بيعت بالصرايع كيف نصل الذي ممكن الصرايع لك هنا ثان ثان هذا ليس صحيح الكلام هو قال الذي يقلد صلاه لله لا يقلد صلاه لا لا, لا, لا, لا. لا يقلد صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه هل في الصلاة التي أتى بها منه يمكن نعم يكون هناك افضل منه يمكن ان يكون الذي افضل منه يمكن ان يكون هناك افضل الصلاة يمكن ذراء الماء هناك افضل منه يمكن افضل منه يمكن ان يكون حركات افضل منه هذا لا علاقة له النساء صلاة مباطلة لإنبارات او ما استلاحى بيت الصلاة صحيح السؤال جاء من, من انه لا, لا يصلي بالتأمم الا صريدة واحدة لا يصلي بالتأمم الا صريدة واحدة وبعدين ولا ينطلق ولا ينطلق دخل بالصلاة بحركات طالعنا وصاحب الجبال اذا هناك اي سؤال وصاحب الجبال يمتح عليها ويتيمم ويصلي ولا اعاجت عليه. ان كان وضعها على صفح نتكلم الان على الواجب المال ولكنه لا تستعمل المال اما لوجود جبيرة على كامل العرض او على جزء من العرض فيقول وصاحب الجبائر وان واضع الجناديل وعارفنا الجناديل ذات الكبيره هي الاخشاب او القصب الذي يشاد على المكان المذبوح او المصاب حتى يبرد ويتمم وينفع قال ينفع عليها ويتمم ويصل ولا تعاد عليه ان كان وضعها على ظهر نسخب هو بجمال. وهنا هيقصد من الظاهر ينفتح على كما ينفتح رقته، كما يمتح على ينفتح على هذه او الكبيره ويتيمن عن الجلد الذي لن يطلب منها للغاية ماذا بعد ذلك من لا ننظر هل هو الان في طهارة كبرى وضوء ولا طهارة كبرى اللي هي الغسل ان كانت طهارة كبرى فيتيمم عند غسل العضو الذي عليه الجبيرة مثلا تصور ان جبيرته وغملا على وجه عندما يقتل ان الوجه الذي عليه الجبيرة وضع الجبيرة هنا وضع المنصور هنا وضع المرفق هنا فيغسر الضوء من وجهه على اللصوص يمتح على الجبيرة يمتح على المرحم يمتح على تلطط ويتيمم لتبعد اللطوف يتيمم الآن قبل أن يشرع فيه غسل ذراعي في غسل يديه يتيمم عنده غسل العضو الذي عليه ووجهه ويهو عند وجهه أو ذراعي أو رطيه أو جده اما في التيمم عن الجنابه وقد عرفت ان الجسم كله عضو واحد في في يتامن في اي وقت يتامن قبل الغد بعد الغد اثناء الغد لا يضره ذلك لان الجسم كله عضو واحد لا ترتيب فيه, فيه, فيه في غد الجنابه لكن التركيز واجب وربط في لا بد من التيمم عند غسل العضو الذي عليه الجبيرة عند لا حل حتى لو كان الجبير على كل تطور هذا بلا شق عليه عندهم جبيره على كل الراي حتى بعد الغرز او الزراعه نعمل نياخذ الوجه اولا ثم نفتح على الجبيرة جبيرتين ويتيمم الان قبل ان ينصح رأيك وفي المزهر الحداء في مسئات على اعضاء الطيام الواجهة او الزراعية كانت الزبيرة على عضاء الطيام فإذا كانت الزبيرة والواضح أنه حتى لو كانت الجبيره على اعضاء التاخر اذا يفعل فيها ما لو كانت الجبيره على غير اعضاء التاخر لانه يركب الظاهر في بدنه ويمسح على الجبيره ويتيمم عن المسح خلف الجبيره أو خلف السوق او تحت العصابه او مسح أخيراً يقول ويتيمم من كل وينفني بتلنم واحد ما شاء من النوافل ويادام ان يكون دي قريبه انا عرفت انه افضل استحكم ان يكون بعد الفر الوقت لان بعد تكون الوقت دي واحده فقط فقط ويصلي معها ما شاء من في وقتها إذا بعد كل وقت الظهر يصلي بيها طرق الظهر ومشاء من النواد تأثبت الظهر القبلية والبعدية والاكتفارة والحاجة إلى يقرأ القرآن في يأتي واحدة يأتي بطريقة معها من المبارك. وعندما اخذنا دخول الوقت دخول الوقت وطننا انه الشرط الثاني من شروط دخول الوقت هذا حتى ولو كان وقت عرد لانه يطلق مضاقة المزموعة جمع تقديم مثلا لو قضيت حضرتك اخترار العرض مقدما جمع تقديم مع الظهر يبقى وقت هذي الصلاة يالجه بكل وقت الظهر انه يطلع لك ويباح لك لأنك مسائف المسألة في جيوتك لأن تبع العقر مع الظهر ومع تحقيق فالآن فرغم اليوم لديه وقت العصر لكن قد ذاك الوقت تمي خلاك فيه لأنه يصلي العقر يجب ذاك تيمن تتينهم للعقر إذا تلمست الظهر ما الذي تذكره تصلي إلا صبغ واحدا فقط وما شفت من النوافر تصلي بهذا التيمام بالظهر فقط للعقل إذا جمعت مع العقل تحضير تيموم القار ماذا أخرى إذا صليت الظهر للعقل مثلا أو مذهب العشاء إذا صليت الظهر والعقل مدموعا جمع تقديم وقت الظهر تتيمن بعد مصوبة الظهر للظهر وما شفت من النوافر واذا قد صلى العصر جمع تقديم مع الظهر عليك ان تفعلوا تقديم الطاخره لان سيتم لا يشرع به الا فرض واحد فقط فان كان هذا فرض صلاه او طوع كان هذا فرض صلاه او طوع فالصلاه مقبوله ولو بها الا ولحدة. فريضة واجمة او جمع تعالى عليك اقول انت على نفسك بان نظرت صلاة لن تصلي إلا فريضة واحدة لن نظرت صلاة إلا تحقيق تسايمون من آخر إذا جمعت معه على صلاة حتى تسايمون آخر وهكذا إذا كنت تقضي مثل تقضي كإذن عليك ظهر أمن ظهر الشهر الماضي ظهر السنى الماضية عليك صبح لن تصلي صبح إلا بعد الظهر عليك ان تتلمن تلمون اصل لان المنطلات الفائدة فريضة فعليك ان تتلمن هاد المنطلات خاصة يبقى لا ينطل الا فرض واحد يوم كان فرضا اصليا او فرضا طاعلا لان ندرته يوم كان الصلاة او أن فرق فرق فرق أن هو ان الطلاة غير انه الكلام والاكل والشغل. الصلاه صلاه يشترى الطهارة الطهاره غير انها فيها الاكل والشرب والكلام ويشترى فيها لها الطهاره وتصلي معها ما شئت من نوازل الفقهاء الشافعيه يرتبون ثلاثه مواقف للتيمم فيمن. اذا تيممت لفرض فضلت به فرضا واحدا ومعه ما جئت من النوع فعندهم ثلاث مرات فانتظر الفريضه ويدخل فيها كما قلت لكم الفريضه الاصليه او الفراغ التي فرضتها انت على نفسك بالناس او الطواف المفروض او المنلوك طواف المفروض بل هو طواف العمره تواصل يشعر ال ال الحد اللي هو تواصل الركع طوع الاطاعه طوع الركع طوع الحد لا طوع الحدود او طوع الشكله طوع هو اللي هو في الفرائض رقم واحد اعلى نوافل مطلب النوافل رقم اثنان اي نافله الصلاه او نافله الاطوع ومعها معهما همها فرط الجنازة فرط الجنازة رغم أنها فرز كفاية إلا أنها داخلها في مرتبه النواة في هذا المقام، في مقام السيامي المرطبة الثالثة ما دون ذلك ما دون ذلك اللي هو إيه؟ تدد في الشكر تدد في استلاوة فراق القرآن جنوب يمين أن يقرأ القرآن يقرأ القرآن او ينزل المصباح حاضر إذا أنت... آه... انت... أنت حيضها بطاحة ما ح مثل هذه مطلبة لك قبل الفراش من وال... ولو كان منجورة او كانت منجورة أو أو مرتبه ثانية أنزل منها وهي مرتبة النوافل وداخل معها جثة جنازه مرتبة عليها ما دون ذلك من سند في السفر سند في و و المضحف وقراءه وقراءة القرآن تبيح المرتَها لحاملين إذا نوى المتيمم فرضا والمرتبة الأولى وبيح له فرضا فرض فرض واحد فقط ولو غير الذي نوى يعني لو نواة أن يصلي الظهر مثلا ثم غفل ألاوة ولم يصلي فقال عليها صلى الله عليه وسلم قلنا أنهم قلنا الظهر قال طيب صل ما علي من فائته احتاج ان كانه صلى الظهر بهذا التيار ان هي مرات اخرى لا هو افترض انه لن يصلي بهذا اذا التيار الظهر لو الذي يتيممهم من أجل أن يصلي طريقة الوقت ظهر الآل ظهر اليوم أن لا يصلي فائدة قال صلي لي فريطة واحدة ولو غير التي نواها ونوى أن يتيمم لطر ظهر الآل ثم قال ما يصلي ما علي من ثوائل قبل أن يصلي الظهر الان يصح منه أن يصلي هذا الظهر الان أو يصح أي فائدة أو, أو يطوب بها ملاشطا يطوب بهذه الظهر فواصل بهذه بهذا الذي المرتبة الأولى يأتي به فضل واحد ولو غير الذي النواف وأقطع به ما شاء من المرتبة الثانية والثالث يعني فضل ما شاء أكثر من واحد من طلوات من طلعة الصلاحيات وما شاء من النواف وما شاء من تجديد الاذى أو الشكر او بمس المسحف عدة مرات لست يعني اقع فيه أستيام من المرتبة الأولى هذا القرد او غيره من الفراج قرد واحد فقط قرد واحد فقط او غيره من المنواد ومشاء من التغنية المرتبة الثانية لو تيمم من أجل المرتبة. واحد من أشياء ال... المرتبة الثانية كما لو تيمم من أجل صلاة جنازة تستطيع ناتية بأي شيء منها في المرتبة الثانية ويوضع كل ما جاء من صلوات وطوافات متنفلا بها كل ما جاء اشتغل واحدة فقط اي صلاة اي عرض من صلوات النفل اي عرض من صلوات النفل واي عرض من صلوات الجنان وما شاء من المرتبة الثالثة سجل الشكر وشك لاوة ولاوالدة ولا لا. إذا تيهم من أنز واحد من, من المرتبة الثالثة فيستطيع أن يأتي بأي عدد من المرتبة الثالثة ولا يستطيع أن يأتي بالمرتبة الأولى ولا مرتبة إذا مرتبة الأوليأتي لما يتش brilliant من المرتبة الثالثة وبواحد فقط من المرتبة الأولى ولا مغربة للليوم المرتبة الثانية لا يبيح naprawdę في مرتبة الأولى والثانية والثالثة كل أحد المرتبة الثالثة يبيح كل الثالثة جميع الح فأطهن تغطيله مهم بيألك لجملة من هذا الطابق يقولي ويتامنه لكل طريقة ويقلي بتامن واحد من أشياء النواد هاي الزؤال متى الجديد نعم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 لا المكان الذي انتهياتنا فيه هل المكان الذي انتهياتنا فيه يوم المدين المائي لا وضع الجبير على حدث مريد مصلي ويرسل الزر يمتح على الجبيرة متيمم على المنحفي خلق الجبيرة وتحت الجبيرة ويمقلل محمد الوقت عند فرنا يا أروايه من الجنائي قلنا إن فقر شطب أقصى من الشروط الوقت وبعد الصلاه على طهاره أبينا بأنه وضع على طهار إذا التأمون فقط يصلي به لفرمة الوقت لكن لا يصد الطريق قلنا واحد الذات الحفظ لا نعم بدل من محلولنا في تعريف التيام ممكن بداية انه ايضا السؤال افطهو الى الوجه واليدين بدلا عن صغار الصغرى او الكبرى او عن عضو من العضله الجميع فوق العضو والماء لم يصل يضعف عن هذا الذي كان حقا يكبر او حقا يمزح بدلا عنه. عنه يعني بدلا عنه آه. تفضل كل ماء خرج من السبيلين مسموح عن نفس الشواطئ حتى احنا نفتح المور يفتح لنا المور ولحد يكون يفتح المور ويفتح لنا مهر. الحمد لله على اسمه ابنتي الله ابنتي لا لا اعناسك ان دي كانت لو سمح لي الكهرباء بقى, بقى, بقى, بقى, بقى يجي يشوفوا do no, no, no, no, no. النجس هو كل عين ابطنت نوعها كل عين تحرم تناولها عند الاطلاق مع سهوله التمييز لا متقبيها ولا لاستخدامها ولا للضروره لا لفرمضها، ولا اقتصدارها ولا لضررها. تعال، تعال اتو حتى تنسوك المجال انت فيه كهرامة، انت احصل هنجيب له ما الجديدين ولا نحار ايضا اخرى وكل عائد حارمة تناولها عند لا ولا لا استخدامها ولا لضرورها كما يقولون كل عين يقولون عيد نائعة أو جاملة حول تناولها مع جهود الإنسانيين ليخرج ما سأتكلم عنه بعد قليل ما لو كان من البعث الذي مثلا لا يدريك الطرف نصغر حتى لا يدريك والطرف وذلك تميزه الحشرات الصغيرة التي لا لم لها تقع تقعوا من نفسها التي تقعوا تمييزها تقعوا على المكلف ان امتعها من المال والله تعالى برغمته فذلك ذلك وجعلها من المعقول عنها لأنها غير نجازة غير نجازة هي نجازة هميتة ولكنها لصغرها ولطروبة تمييزها لا تكون مؤثرات الناس إلا إذا كسرت وغيرت بناء القلب. يقول له وكل يعني يقول تناولها حرب تناولها يعني تعاطيها يأكلها أو يستبلعها أو يمضغها كل هذا يعني حرب تناولها تناولها على الإطلاق قل أو كثر ما لم يكن. عفوا عنه، حاول تناولها حتى ولو كان الضرورة وحرام، لكن درات به المحضرات أي واحد ما ضرورة وحرام تناول وحرام، حرام ضرورة، لن يفعل حتى مع الضرورة ولكن لا لأن الضرات به المحضرات، حاول تناولها لا. لحرمتها هذا القيد أخرج الآدمي الآدمي يحرم تناوله يحرم أنه لا يكون الآدمي حياً كان مميتاً ليس لأنه نجس ولكنه لأنه محرم لأنه محرم لأنه محرم الأكل من أجل الحرمة من أجل حرمته له حرمة فأكله حرام حياً مميتاً لحرمته فكان مسلمه غير مسلمه وليس لكونه نجسا لانه شيء له حرمه وكذلك لا لاستخزاره فالمني مثلا طاهر ولكن يحرم تلاوه المني ليس لكونه نادساً وانما لكونه مستخزرا وكذلك اعزكم الله المتابعه والمحامة هذه الأشياء مثل تجسل المتاب والمخامة مثل تجسل لو لابدتها لا تنبت تجسل لا تنبت على فوقك لا تنبت تجسل لو اتلعتها قاصدا حوى عليه، لا لجوني نبتك ولكن كوني مستخدر فالشريعة المتحرك رب على عدم تعاطي لا على عدم تعاطي المحرمات فقط ان ندع التجريم المحظورات الاذن التضار ارفعوا نفوتهم وتضاعم الشهادتكم راضوا جعلهم هي يحرم عليهم تعاطي وتناول حتى المستحضرات لا النجاسه بما لا حرمتها ولا لتقذائها ولا لضررها فاخرج هذا الاعيان الطاهرة التي تضر بالبلد في فيحرم تناولها او يتنفس كما لو كما لو كانت الحشيشة الحشيشه أو او اكلهم التي الذي تدخل تنزل بالعرق انها مذكره هذه ليست مجده تطلب مثلا ضابط المخدرات ضابط ضبطيه واخر من من تجار المخدرات او من مطعات المخدرات المخدرات اخذ منه قطع واره في جيبه او في حقيبه يحملها وصرنا بها خطه صحيح لانه لا قدر بحيث وشيء اخر يحرم باستقباله وشيء اخر يحرم بحرمته وشيء رابع يحرم بكونه ماجثا قال وكل ما خرج من السبيلين نجد بطن من المني فالمني ينطق عليه انه مائع خرج من السبيلين ومن من احد السبيلين هو القبل ولكنه مفتن وهو طاهر لماذا هو طاهر؟ لأنه أصل الابري وكيف نقول ونحكم على الابري؟ لأنه طاهر حياً ميفا ثم نقول أن أصله نادف أبداً إذا كان الفرع طاهراً فلا بد ان يكون الأصل طاهراً هذا الأولا من ذلك. ولذلك مني الكلب والخنزير لديه لأن الكلب والخنزير عزيزه الله ملك العين بالحياة وإنما عين منذك فمني الكلب والخنزير لديه لأن أصل المليح أصل هذا الشيء أما الحياة تظهر الأعياد ولا تزول إلا بالموت، وهي في الحياة لا بد أن يكون الله طارئا. أصل الدين والكنيه من المهم أصل في أصله. نعم، المسلم في عن الجمهور على هناء الله، الله الجمهور على الجمهور على حتى الداخل حتى على اننا كفضالات الاذنين ومقتصوص السفيه فرض ان فراجع في هذا هذا المبتدئ وراجع رحمه المحتاج وراجع كتب الحنابلة كان شرشو بتاع الإراضيات كلهم يقولون بأن أضراد النبي صلى الله عليه وسلم سلوكي الأنبياء فرح لا تحصل القول يعني بيقولون الأجواجع الطبيعي يجورنا عن حكم الشرع يعني إذا يقولون الواجع القبيعي يتقرن نسح عن حكم الباوك هذا وحكم الشرع تنهي قيمه الكلام علاقه يا احمد في حكمه استخدام البلاط الدولي في شرب الدوله في شرب الماليه نعرف تحدي عادي طبيعي انه هو هذا المستقبل يعني احنا بنستخدم ان قاعده تقول انه هو عن الى انواع البضع مستخدمه البضع طبعا نفسها عايزه تكون استخدمنا جوه البضع عن, منتغنى عن... منتغنى عن يعني لا نحتاج المقول لا بمثالا كل جوبا الاكل ليس واجبا استغناء عن واجب، تغناء عن واجع الصرع واجع الصف هو المزيرة المكلفة هو الوثى انه مضطر نحتاج الى ان نقول الاكل واجب لا لا نقول السريعة واجبا لانه المزيرة طول على هو هل هنا عنوان الذي نحن الآن هل دا على شرق البلد؟ حرام اتجل حرام طبعا اتجل حرام. دا عنا نحن فيه. لكن هو نحن فيه على ذلك دا ولو أقدم على حنن. لو رخصنا على هذا ولكنك هتخرب لو رخصنا على مسترعه ان يقام او المنيه زي كده هنعمل كده طب لو عمل كده مرض الخلاوات كده مش حب ولا بيخف دي حضراتكم ايه محافظ يتوقف حرام حضراتكم تطفق بالنجاه يعني بغير حال ان تتضمخ بالنجاسه حرام كيف بابتلاع النجاسه وكل ما انقرض الناس اليهم الا المنيه وقال بقوله لا اعماله كان جاملا لم تحبه المعنى اذا كان جاملا لم تحله المعده لم تحوله يعني المعده لم تؤثر فيه عصاره المعده هذا يكون متنفسا ولا يكون نلف العين لا يتكلم عن نلف العين كل ما خرج من السبيلين ضيق المائع خرج من السبيلين ما يكون اي نلف العين لكن لو وضعنا لو ابتلع احدهم مثلا قطعه نقود هذه لا يؤثر فيها عصاره المعده لا تحوله المعدة هيأخذ كما هي هذه العين اللي تقضل هاجمت في العين أبدا لحظومت هتغزلها بت... وتخطاها في جيمة واللي هترميها في الضباء هتغزلها الحمد لله الحمج و تبوسها و وقالت من ناحية البكره حنينه الغباره عن عليه ان عظمهم ولا احد قادر على الله تعالى على ليه حلو حلو كل ما قدميه انه لم تحب المعزه لم تحب المعزه لم تؤثق ايه او طره كل ما الا فلا وغصن جميع الأدوال والارواح واجب الا بولى الصبي ذلك ياكل الطعام فانه يغفر بغصن الماء عنه فهذه الابوال والارواح جميعا فهو من اكل من بعض المذاهب تفرق بينما في غير أداني بينما كل لحم و غير ما كل لحم تصف طهارة أهوال وأهواء ماكل اللحم المالكية. كذلك يقولون طهارة أهوال وأهواء ماكل اللحم من الحيوان والطير والطيور والثدي. جميعهم كل هذا يبدو شرور كان ادميا أو غير آدمياً شرور أكاننا غير الآدمي أو غير محسول المحن جميع الأبوال والأبوالي واجب متى يجب؟ يجب إذا لا أحكاد او أو الطواسن لكن لا يجب غير ذلك يعني لو رفع الضوء او الروس على ثوبك او على بدنك هل يجب عليك الغسر بالحال في زوجنا؟ يجب عليك الغسر اذا اردت ان تتعبدت بعبادة يجب فيها صعارة الغسر او تتصلها او شكوة لكن لو لم لما تطلق, تطلق العبادة عن صعارة البلد الغسر يجب عليك ان تقصر هذه أنا هذه هذه وهذا هذه أديه. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. قلنا عن الشفعية خرج من الحيوان نجد من عاطل الحيوان صحي ممكن عاطل الكلب نجد عن الشفعية نجد بوجر كل الأدميين وغير الأدميين نجل. كل لحم في على أبوال والأروال في آدم وغير يكون لحم غير اللحم لحم يعني غير في لحم يعني يعني الأسد يكون لحم يعني يعني أو عندك الفخر أو عندك الخوف هاي, هاي. ها. عندك الرحمان بل عندك ذاهِل عن الشكايل مطلَ المعروفة لو جاء في كمان بقصة في المدن ولا في الامينات أجي إلى القبة أنا البائس ولما يلهن قال عشر مرات الى ذاتي ها عيني رايقوا ان انا من الوطن بينقلوا المجال مفيش وطن الكلام تكرر الكلام تكرر تفرق الذائقه يعني دخلت على جميع الابواب والأرواب واجهوا دولة دور الصبي الذي لم ياكله الطعام يقول بقى دور الصبي يعني الذكر الذي في سن الرضاعه في سن الرضاعه في الذي لم ياكل كان اللي اللي على ذكر في سن الرضاعه فبوله اذا لن يكون قد تناول الصعام على دين التغذي فبوله ماذاكته مخففة غذفة ماذاكة يعني يكفي فيها الرش يكفي فيها المطر طب غيره غيره ينب فيها الغذف الغذف الذي يحصل معه اقتصار ما عن المغتوب الفرق بين المطر والرش وبين الغط في جانب اخر ان المضحى والرش لا يجب فيه انقطاع ما عن المنضوح وانقطاع ما عن المرسولتان هذا السوق ده يأكل اوزاء جوم من هو ذكر يبلغ يمنغ العامين بعد ولم يأكل الطعام على زيادة التغذي هذه النجاة النجاة المخطبة يكفي فيها المقصر ذات بما وطرس بحيث وهذا مهم حتى لا تظن ان الرس مجمع الرس بلا فتعة بل يجب ان يتوعد المكان المتنجد يجب ان يتوعد الرس المكان المتنجد ولكن التخفيض من كونهم لا يشتركون العصر. لا يشترطون اتصال المال عن المرشوش والمنضوح ولكن نجاة العالية يشترطون مع الغذب العصر إذا أصاب هذا التوم هذا البدن نجاة عالية مثلا أو يطبيق أكل الطعام أو جاول السنتين أصاب أصاب مبوله إذا يجب أن أغطل وأعطل بحيث ينظر للماء المغسول به في النصح التقيت جاء من لما لا نشترط الغسل و لا نشترط العقل بس يشترط ان يستوعب الماء المغسوس به او المنظور به يستوعب المكان الذي اقتضى منه ولما يقولون انه على جهه التغذي خرج ما لو كان قد قائم لا على جهه التغذي كما لو حنكت الطفل تحليك تعرفونه ولا لا تعرفونه ما يوضع في كذب المولود او المولوده اتبعهم ياخذون بالطفل او بالطفله أو الى رجل صالح او امراه صالحه وياتون لهم بثمرات ينضغهن وياتي بمضغه بلعابه فجمعه في فنه الصبيه والصبيه يطرمه ويساعده يكون اول ما يسهل جوته هو هذا الشيء المبارس قد فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وبال على حضر الشريف عزيز المرسل لأبيه ومسكرة وجمع بعضهم في وصمت من بال في حجر النبي صلى ولماذا يفرقون بين الذكر والانثى قالوا من ناحيه الحكمه من ناحيه الحكمه العلم من ناحيه الحكمه انه يكثر تناول وحول الطبي اكثر من الفيلم الطبيعي فلما كثر هذا جاء التشجيع للتخفيف واما من ناحيه الواقع ففي علم البلوله ظهر لهم أن تركيبه لوز الطبيعي اخف من كتبه الأول عن في هذا حاب علوم علوم علوم الأحياء لو أصلت الأرض إلى لو مثلا الملاث على الباب الإنسان كيف نجده المجاسة يمعن لو كانت الأرض أطلت المجاسة ترابية على الوسادة ودليلها حديث الرجل الذي بال في المسجد انه لما بال في المسجد وارى الصحابه ان يضربوه او يمنعوه حذر ومنعهم نبيكم صلى الله عليه وسلم برحمته وقال لا تضربوه او لا تقطعوا عليه دولته ثم قال قبوا عليه ذنوبا منكم فالذوق الماء يرد على هذا النجاة تكتلع على الأرض لكن سؤال عن على البراط سواء الشيخ البراط هذا كيف نفعله طب عليه الماء وذوق الماء إلى البالوعة المسيس بالوعة بعد احتاج حضرتك النبي يحصل فيه كثير من الأباكات هي بعيدة عن المالوعه تعبر انك تحتاج الى نضوب الماء ثم تاخذ هذا الماء بنزلته و في من القماش او منده ثم هذا الماء المتنكس وتضع في زمرجعات و زادت ثم ناخذ مره ثانيه ثم نضربه وتضعه في الذهب ثم نضربه ونضربه مره قليله بحيث تأكد ان قد تحدث الاتاء مع الماء وهي تتسرب يعني تتشرب بالماء الى ان المتذب العين اذهاب مع الماء ويبقى المكان صداته والطاره العينيه والحكميه طب وهو كده تطور الماء في حاجه اسمها واحد الواحده تأخذ تاخذ بالماء كما الماء ثم تذهب لتعطورها وتخزينها بينما و على الماء من هذه الخنجة او بهذه قطعة الخنجة تتعطلوها و تخطلوها لما تصبح مرأة جديدا لكن الخنجة بعض ما مطلة فتأخذ لنا المتنازل تتعطلوها نحن فغابت جميع الامور والارواح ولا إلا الا الطين الذي لم عاما فإنه عاما في السماء على ولكنه خلف انه يطوف والضوء يخرق ويرن ادخل اي محل فانه يطوف فانه يطوف يخلو الكلام على المحل غابت جميع الاجواء فينا من من والمطلوب غسل الأبواب ولا غة الأرواب ولا تطهير الأبواب مطلوب تطهير المحل البلد أو التو الذي اصابه أو المكان أرض مثلا أو مكان إذا إننا أول الطبيعة لما يدل الطعام فانه أي محله محل بولي ينظروا جرس الماجعة على لدينا من تقديم المبارس مسأل القريه. هو للجدران على الجدران قال عن من النجادات إلا اليسيرة من الذنب والقصد وما لا نفس له سائلة اذا وقع في وما لا نفس له سائلة وما ت فيه لا ينذك هذه تسمى نعفوا التي ألق فيها بعضهم كتبتا كما قلنا سابقا اندشمي وابن الاحناس والشبعية قال له المعفوات لا يوقع شيء من الهاتف إلا اليسيرة من الدب والطيح فهذه من المعفوات واليسير ضابطه هو العب ضابطه هو العب. لكن اذا وقع هذا اذا اطاب البدم او الدم في للمطلق يعني هو الثالث فلا يبسل الثالث رغم انه مجد اذا لم يجاوز المحل يعني اذا اطابه شيء في ذراعه وعليه ثوب واصلنا بهذا الدم الذي لم يجاوز المحل محل البدن ومحل الصوب الذي على هذا البدن المصار الصلاة أخيرا لا تتفصد بهذا الدم الدم المسموح نجد لو جاء هذا المحل لو تخطر هذا الدم وذهب إلى محل آخر إذا يكون كل بدنه أو ثوبه أو محله متلجسا ولم تفصليه أما لو بقي الدم في المحل حتى ولو كثر ولم يغادر المحل وصنات منصحيحة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي في جراحة والآن يتكلم على الدم حتى لو جاوز المحل سوى دمك أو دم غيرك إذا كان يسيرا بحيث لا يبركه الطب الدم والدم البول ذلك هو الطيح كل ذي النجاتات إذا كان من الخل بحيث لا يبركه الطب لا يضر الثوب او المكان ولا يضر الماء لو لم يغيره فإذا غيره ضر. إذا غيره كان عكسيرا ولم لو كان من القلة لا كان من الجداف لا يجريك أكثر ووقع ولم يغير لم يضر لكن دولة مغيّر وكان قريباً كثيرا ضرباً وما لا نفسه لنسا إليه يعني ليس فيه دورة جنعوية ليس فيه دورة جنعوية نفس السايلة عبارة الله عند الهباء يفضلون لي ما يعرف في علم الأحياء للدورة الجنعوية ما لا نفسه لنسا إذا رفع بالإينار كالصور كالذبات ان النمل وقع اي بنفسه وقع اي بنفسه وقع اي بالريح وقع, وقع لا بطرح شخص اذا قاطع النمل فهذا يدور نحن نجازف الميته والميته نرثه انما عفي عنها للضروره وهو يقدر بقدرها ولا يتوسع طروخه هذه القواعد تجعلك الناس تعمدت في قاع هذه الأشكنات النبينات أو أنشاء من الأمام السلعين لتعمّدتها لك إنما رقف عليك الشارع تخفيفا عليك إنما يضيق عليك لأن يقع بنفسه أو بالهواء لكن أن توقعه أنت ثم تقول أن صاحب بحالة وضرورة ما الذي جعلك تلعب ثم تقول أنك صاحب حاله وضرورة. إذا وقع بنفسي، وما نفلا وسائل إذا وقع بنالي ونفسي، بينهما غير ومات فيه مهم أن لا, لا يصير ذلك إلا بالموت. الميت نجد. لكن لو كان حي وقع حتى لو أقاط وأنا ولم يموت خروت بعض الأقراص لا ينجد أصلاً. ولا يصير عنها. لا يكون لا تكون نجد معقول عنها. إنما نقول إننا نجت إذا نجد، يعني نجد كل غني كل إلا نجد الأدلة. بل أنا على البيئة من هذه الحشرات التي لا نبت لها فتيرات. هي لكنها عنها، ولكنها معقونة. ولم تكن حتى أطلق عليها أنها عنها. كذلك. قال الحيوان كل مفاهد إلا الكلب والكذبير وما تولد بالهم او من احدهم ويعلم مع حيوان مفاهد فالحيوان يعني اثناء الحياة كل مفاهد اثناء الحياة من اي مفيدها بيها من نموش من الجملة التالي يقال والميت في كل وعنة اذا عن الحيوان حال الحياة والحيوان مفاهد لأن الحياة تسبب مجروح الحياة تسبب مجروح الروح بيجد سيئا عليك حتى ولو كان فيه غير آدميك لا, تستوي... لا يستوي ما فيه روح مع ما فيه روح أحكايا عن التبخية لا, لا يسمي لك أن تعتدي على ما فيه روح إلى حد يعني لاحي لك أن تعتدي عليك لا يحبك ان تعتدي عليك إلا إذا كان محسنديا عليك أو على حيواناتك على دائمك على أموالك إذا اعتد عليك فاعتديا فالروح لها صوت حتى ولو كانت في خطيب من الحيوانات إلا إن ما ليحك الحد والحرام هذا يباح لك قبل فالحيوان كله مطاع إذا الكلب والكندي فمن توترهما يعني إذا ندى كلب على كندي أو ندى كندي على كلب أو أحدين يعني ما حيوان صغير إذا ندى كلب على حيو على ضغط. إذا ندى ضح على كلب أو على كندي فنتر من هذا النم حيوان وهذا ملج معه والليله كُلُّهَا هو إِلَّا السَّمَكَ الا سمك والجراد لا ذلك ومسك الانديني حتى لو كان الذي يكاد والله تكون سمك والجراد طايره بي حدا ما يتغير سمك والجراد وزمان كان في رحمه بنا وتخفيفنا علينا وهو وهما طحالنا وهما قال لي الاستاذ الاناء من الكلب الكالسيوم سبع تبع رضات احداؤنا الامو ليس في فقط بل كله مطوبة للكاسم تغضي سبع مرات احدى هنالكسرات مصاربة البدن او المكان او الثوم. دل ذلك على انك لو ولا لم تسوه الكلب وليس مكان والكلب. بغير وقت فلا نجد. لأنه لابد من وجود وقت ربط. نداء مفتوح تنقل كان جسمه جاف، فلا ندث، بل يدل الأمر إنه لو كان على الكلب على الكلب ضابط. يمكنك أن تضرب عليه ولتأمم إن كان الكلب جاء إن كان الكلب جاء ماذا؟ فيمكنك أن تضرب على ثراب على الكلم تتأمم الثراب الذي لاهو غبار الثراب الذي لاهو غبار وليس مبتنى أن يمكنك ولا ينذرك أن تتأمم بالمبتنى من هذا الثراب أنه يبقى بالعضل. فلا فلأنا جاسا ولا بد اذا على ظهر الخنزير او ظهر الكلب بشرط يكون دافا ويغتال الاناء من بلوغ الكلب كن ليس لنا اكثر اي شيء يصيبه رطوبه لو ان كانت من ريقه او غير من انفه من عينه اي نجوبة تأتي دونه اي تأتي منه هذه اهنا نجوبة وهو هذه نجوبة مغلبة يمعنا نجوبة عادية في الأرواف والأبواب ومعنا نجوبة مختلفة هي دول الصبيل الذي لم الطعام على جهة التغذي في سن الحولية ومعنا نجوبة مختلفة وهي نجوبة كذبية التي تفهم منها لسبع مرات احداهن اولى هن اخرى هن وسطهن بالترى ويغسل من سائر النجاسات مره واحده مره ثانية عليه والثلاثه افضل مره تاتي عليه لمن افترض ان تذهب عين النجاسه ولا يبقى طعر او لون او ريش هذه المشكلة العينية لا تضبع عن النجاج ويشترك ان يذهل أيضا طعرها فلو بقي الازميح او اللون فعظر دواله فيعقى عن ذلك يعقى عن ذلك لو كان, كان اللون مقط والباقي او اللون او او ريح فقط تعذر زوالك يعطى عن ذلك لكن الطعم لا يعطى عن ذلك لان لا الطعم افحش من اللون و من لو من النجاة يبعى الضوء الضوء والثلاثة أفضل الثانية والثالثة كنا كل هذا لو جاء النجاة بالمضار البعض أما لو تبتدين للناس في عشر مضار فهذه العشر مضار هذه العشر اثناء مضار من الثانية والثالثة بمجرد But tak مليف. لكن الانسان يقضي على كثير. فيه قلنا لو لم جاوزت العينية المحل من ينفق فيها ولا ينفق فيها الأحجار لو طلعت علينا الزرورة من ينفق فيها الأحجار لو جاوزت فقت الأحجار يعني كبق فيه, كبق فيه مطحيراً قالوا إذا تقللت القمرة بنفسها طهر وإن قللت الله حسين فيها لم تستطع فهذا مطحير الآخر بعد أن عرفت أني الطهير يكون بالماء يكون بالطرار ويكون بالأحزاب يذبب ذلك مطحيراً طهر في الشريعة المطهرة وهو الاستحالة الاستحالة ويكون عندنا مع عشر في خمرة خاصة. فالخمرة إذا تخللت ذاتها طهرت. إذا تخللت عبود تخللت ذاتها طهرت. لكن إذا تخللت بشر شيء فيها يعني بنام شيء فيها لم تطهر. العكس. هذا الشيء الذي طرحته فيها يكتب النجاة من الخمر. ثم إذا طورت خمرة كدخلات خمرة تعيد إليه يعود إليها النجاة من هذا الشيء إذا إذا وضعت أقسام فيها وضعت شيء فيها تتردد بالخمرة إذا طورت كدخلات طورت فلاعود إليها النجاة من هذا الشيء الذي ترحبه لكن إذا خلص بنفسها طورت وطهرت منه هذا فعله. الدين يعني الوعاء الذي يحملها يقفوا متابعاً لها وإلا لو وضعتوا بتغارب الدين وسيتنزد بالخمر كي ده طهبت الخمرة ونتخلقت ده الخمرة يعود عليها الدين بالنجاة وفي النهاية يأتي التساوز والتساوز لكن الشارع الحكيم حكم بتغارب الخمر التي تتخلقت بنفسها فالثاقين فال... فال... الحكيم اجتهد ووصل الى اهل السن مثل تبعا الشارع نصف على طهارة الخلق اذا اتعار الخمر يدخلانه بنفسها فالملتاهي الوصل بذكائي وابتلالي وبالية اتلالي لان نزلنا للخروج تبعا لطهارة الخلق فالكلام الان عن الخمر المحكرة الخمر الذي تظهر بتحللها بناسيا هي الخمر المحترمه ما هي الخمر المشترم وهذا يوجد خمر مشترم نعم الخمر المشترم هي الخمر هي هو الثالث الذي يتقمر فهو لا يتقمر إلا بالمرور على الخمرين لا لأسا إلى درج خلية إلا بالمرور على درجه الخمرية وهذا الخمر يظل الزمن من الزمن فهو أكثر من قبل الأيام قبل إلى هذه هذه الخطي نبيت الآن الآن سائل سكرت عصير خضب عصير فراخ في عصير أي شيء ما سكرت ما عريت إذا تركناه الغار بعضه والبعض الباقي يتخلص ثم يتخلل قبل ان يتخلل وفي المرحله الخمريه في بالقمر المحترمه لانك لم ترد تخميره ان تفرزه ليتخلل فحتى يتخلل لا بد من وصوله الى مرحله تقول او تقصد دما يطول او يقصد خمري لا يقصد به خمرا هذه الله مشتركه خمره. لا يعني ذكر الفريق كانت كان لكن لو كان شخص ما قال غير محترمه ان هذا غير اسمه هذا غير حاجه غير محترمه طبعا. لكن خمر المحترمه هذا مال. خمر غير لا لكن المحترمه ما وهي نازفة ولكنها إذا تخلل الطعوة يتخلل بنفسها أو يغللها نظل الشرط الطعوة لكن لو طرحت تخلل فيها لن تطلب لأن قد لا نجدت الشيء المطروح لما لامت القوة ثم إذا تحول إلى قلب عادت عليه نجاة ما أخرى بالشيء المطروح بيها هل عندهم هاي بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد نعم هو كثير قد فيها دل حديث او ورد فيها حديث قالها هذا وياتي وضع من تمام يعني قا اعتدن ما وداروا ومن غير ذلك رغم انها لم تداوى بها الا انه التداوي بالنجاه يعني كون الشارع الحكيم الذى اذن في التداوي بها لا يرفع عنها وقت النجاه وان المناجين يقول لها الحديث يقول ان الله عليه وسلم التداوي بل ندب الى تداوي بافواه إذا تكون قائمة تبا يوضبون على نجاح ويقولون إنها نبتها وانه من باب التداوي بالنجم ويجود تداوي للخمر والأبوال قير وهي نجمة اذا كان الجن تناول ونها تبا إذ هي تبنز في طعم النجاة وكانت إلى غزة البرجاسة عشرة مرات في المثال في طرف المحدة سجدوا بنا بشيء من يسير أعزاكم طعم عندما يقولون يجبون كثيراً ده في دروت الكثيراً عندما, عندما الدواء حيث يكن هذا شيء امتبدي لي اما عن اللون هي وضعين واما عن الواقع حافة شميد واما عن الطعب فلا ينزل ولا ينمو بل ولا ينجح لك احد ان تطعم من هذا التجافة لترى محل الذي ترى التقي الطعب الجديد او جاه تسألت تقدي لي جاه تقديرياً هل لو حل دو طعماً تتفق في الطعامة لا تقديرياً لا عقلية مش أنك تجهد عليك أن تذهد لطفعة لتورى اللعين الطعامة ثم كيف إذا ركبت المجازة عشر مرات من السابق ورحيات إنها لا تتبع لا مطلوب مزلوها ولا مزلو مرة يقول لك يا صهار رابر الحدث يقول لك يا صهار رابر الحدث مرة مرة او مرتين مرتين او ثلاث مرات ثلاث مرات مرة مرة يعني مرة مرة يعني سيلاب الماء على عمر المنصول بحيث يتم حباغوك كاملة لكن لو بعض كفك فقط مثلا كفك تحت الصنبور نصف ساعه كم مره كفو مئات المرات عشرات مئات المرات الاف المرات لكن هل غدره كامل الذراع كامل اليرقه لا فما عنك العشرات المرات عشرات الالاف ما ابغث عنك شيء اذا لما نقول ربع الحدث مرة مرة غسل مرة تأتي على جميع العُب مرة المرة الثانية هي مرة تاني، المرة التي على جميع اما أما إذا غسلت بعض العُب مرة ثانية ومرة تاني مع السلامة ولاتجت البقية العُب، فلن تجتنه مرة واحده إذا غسلت الثانية هي غسلت يعني مرة، الثانية. فقط 100 نظفته طيور هذه بس مره واحده يوميا لن اغسل بقيه الوقت اذا كل إذا مره مرة واحده يبقى الخلايا الجديد والمره الثانيه اذا غسله مره ثانيه كامله اذا لازم في هذا هو الذي نقوله في الغسل من النجاسه فتهدر عارض النجاسه ويلا على بعض من النجاسه يغض ايضا لو إذا ذهب هذه مرة اتذهب بكام مرة مرة خلاصة إذا المرة الثانية سنة والمرة الثالثة يعني هي ليست ليس تلازم تجعل تطلقها للتوبة وتطوب بها للتوبة لا من المرأة من المرأة. لكن إذا لم تذهب الا بعض عيونها ذهب عيونها واضطية بعضها إذا ما حصل ليس مرة نحتاج إلى مرة أخرى الثالثة ورابعة حتى عن نجاسة طعم ولو نجاتة. لذلك عصر أو العشبور ستكون الأسرة فقل تكون روابنا رائحة لأن المطلوب هو ذهاب عين النجاسة وطعمها ورابحتها ولو والله تعالى على